بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب إثم من فجر بالقرآن وقوله تعالى وما يُضِلُّ به إِلَّا الْفَاسِقِينَ وقوله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 اما بعد هذه ترجمة عظيمة عقدها الامام شيف الاسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن قال رحمه الله باب اسم من فجر بالقرآن اثم من فجر بالقرآن المراد بالاثم اي العقوبة التي تترتب على الفجور بالقرآن الكريم والقرآن الكريم أنزل كتاب هداية هداية وصلاح للناس وسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فالقرآن كتاب مداية وكتاب رحمة وكتاب سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة فمن تعامل والعياذ بالله مع القرآن بنقيض ما أنزل القرآن لأجله وأصبح يستدل بآيات القرآن على أهوائه وضلالاته وأباطيله ويلوي النصوص للأشياء التي يريد فيضل ويضل والعياذ بالله وهذا فجور بالقرآن فجور بالقرآن الكريم لأنه وظف آيات القرآن واستعملها في غير ما أنزلت له بل استعملها في تقرير باطله وأهوائه وظلالاته بحملها على غير وانزالها في غير مواضعها وهذه طريقة اهل الضلال واهل الباطل في قديم الزمان وحديثه حتى في الكتب المنزلة على الانبياء من قبلنا كان اهل الضلال يفجرون بالكتب بحملها على غير محاملها وانزالها في غير مواضعها تقريرا لأهوائهم وضلالاتهم وباطلهم فهذا كله من الفجور بالقرآن والفجور هو الانحلال في العمل الفجور هو الانحلال في العمل والفساد في العمل ولهذا يقال في من يفعل الفاحشة يقال فجر ويقال اليمين الفاجرة فالفجور هو انحلال الانسان في عمله وقوله فجر بالقرآن أي كان منحلا في عمله فاسدا أعماله أعمال ضلال وانحراف ثم يحمل القرآن الكريم ما لا يحتمله من المعاني ويستدل بالقرآن في غير مواضعه فيجمع بين السوأتين سوءة انحلاله هو في منهجه وسلوكه وطريقته والسوءة الاخرى ان يجعل القرآن دالا على ذلك ويستدل بالقرآن على باطله بتنزيل الايات في غير منازلها في تنزيل الايات في غير منازلها والاستشهاد بها في غير ما تدل عليه وهذه طريقة اهل الضلال والله جل وعلا يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في التحذير من هذه الطريقة الشنيعة في التعامل مع آيات القرآن وحججه وبيناته ومن ينظر في التاريخ الفرقة الضالة ومن غلى في دين الله تبارك وتعالى يجد لدى كثير منهم فجور بالقرآن الكريم بحمل القرآن على غير محامله. ومن أوضح الأمثلة وأبينها في هذا الباب فجور الخوارج بالقرآن ولهذا سيدكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذنب الخوارج وذنب مسلكهم وسينقل أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه في بيان منهج الخوارج أنهم انطلقوا إلى الآيات التي أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فجعلوها على المؤمنين هذا كله من الفجور بالقرآن الكريم من الفجور بالقرآن الكريم فهذه ترجمة عظيمة ينبه فيها رحمه الله تعالى حامل القرآن ان يكون مهتديا بهدايات القرآن صديئا بإضاءاته عاملا ب بعيدا عن الأهواء والضللات وتحميل الآيات القرآنية غير ما تحق تمله أو تنزيلها في غير مواضعها مما هو جنوح بالقرآن الكريم عما أنزل لأجنه أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله تعالى وما يضل به الضمير يعود على القرآن وآياته وما فيه من الأمثال لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل كذلك يضل الله من يشاء آه ويهدي آه كذلك آه نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فآيات القرآن عندما تنزل وحججه وبيناته ينقسم الناس إلى قسمين قسم يهتدون بالقرآن من هم أهل الإيمان الذين هيئوا أنفسهم لهذايات القرآن وقسم آخر يضلون بالقرآن الكريم وهم أهل الباطل والضلال فتأتي آيات القرآن مصادمة ضلالهم وباطلهم فيبدأون بالتأويل والتحريف وحمل النصوص على غير محاملها ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق وما يضل به إلا الفاسق لما نزلت الأمثال أمثال القرآن مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن مثل يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه لما نزلت هذه الأمثال اهتدى بهداياتها أهل الإيمان وأما الكفار قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا لماذا يضرب مثلا ببعوضه وهو الرب الخالق لماذا يضرب مثلا بعمكبوت لماذا كذا فقال الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه فهذا بيان للحق وإضاح للهدى وبيان لحال الضلال والمنحرفين وأهل الشرك لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثل العنكبوت هذا مثل من أعجب الأمثلة وأنفأيها وأفودها في هذا البهن لأن سبحان الله العنكبوت تبين بيت العنكبوت يبين الوهاء العظيم الذي يكون في المشرك عندما يتعلق بغير الله المشرك الذي يتعلق بغير الله من مقبور او حجر او شجر او غير ذلك هو في الحقيقة مثل كمثل العنكبوت اتخذت بيته ما هو هزا البيت هل يقيها من حر بيت العنكبوت هل يقيها من برد هل يقيها من شمس هل يقيها من عدو يهجم عليها بيت واهي تماما اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بيت واهي جدا لا يقي من حر ولا من برد ولا من شمس ولا من عدو ولا غير ذلك فالذي يعبد غير الله ويتعلق به الله وينتجه لغير الله مثل العنكبوت التي اتخذت بيتا وبهذه المناسبة أقول سبحان الله من يذهبون إلى مثلا المقابر ما يسمى بقبور الأولياء للعبادة وعبادتهم والسؤالهم والاستغاثة بهم أو يذهبون للأمكنة التي هي مهيئة في بعض المواضع لأن يأتيها الناس ويتوافدون عليها لا تخلو تلك الأمكنة التي يذهبون إليها من وجود بيت العنكبوت لا تخلو عندما يذبين تلك الأماكن وينظر في جنبات الجدر سيرى بيت العنكبوت من هنا يتعلق تعلقا واهيا وها هو بيت العنكبوت أمامه يراه صورة واضحة حيه امام تبين الوهاء الذي وهاء التعلق الذي يعيشه في عبادته لغير الله سبحانه وتعالى فلما نزلت أمثال القرآن لما نزلت امثال القران قال الكفار ماذا أراد الله بهذا المثل يعني ما اغناه عن ضرب هذه الأمثال بالبعوضه أو بالذبابه او ب العنكبوت أو غير, غير ذلك من الأشياء لكن هذا حق وبيان للحق وبيان لحال المسرك وأن حاله بهذا الوهاء وأن تعلقاته وعبادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى أصبح أسوأ من بهيمة الأنعام إلا كالأنعام بل هم أضل إذن الآيات إذا, إذا نزلت آيات الله سبحانه وتعالى قسم يهتدي بها وهم أهل الإيمان وقسم يضل يضل قال, قال وما يضل به إلا الفاسقين والفاسق والخارج عن طاعة الله والخروج عن الطاعة قد يكون كفرا ناقلا من الملة وهو المراد هنا بالفاسقين وقد يكون فسقا دون ذلك مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق, فاسق بنبأ الفاسقون ليس الكاذر وإنما فسوق المعصية التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى نظير هذا السياق الذي أورده الإمام رحمه الله قول الله عز وجل في أواخر التوبة قال وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة انظر حال الناس كيف يكونون على اثر نزول السورة على قسمين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض ماذا تصنع بهم وأي أثر يكون للصورة عليهم قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرا زادتهم رجسا إلى رجسهم يسمع الآيات وتبلغه الحجج والبينات لكنه يفجر بها بحملها غير محاملها وإنزالها في غير مواضعها فيقع في الفجور والضلال المبين ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون هذه الآية يمكن أن يستدل بها للترجمة التي عقدها رحمه الله تعالى من جهتين والله تعالى أعلم الجهة الأولى في قوله من لم يحكم بما أنزل الله من لم يحكم بما أنزل الله أي لا يحكم أوامر الله وأحكام الله وشرع الله سبحانه وتعالى الذي انزله على عباده وإنما يحكم أهواءه وشهواته ورغباته ومطامعه أو غير ذلك من لم يكن محكما لشرع الله سبحانه وتعالى وإنما يحكم أهواءه وشهواته حاله ستكون فجور بالقرآن لأن الآيات التي ستأتي مصادمة لأهواءه ومطامعه لن يتلقاها بالقبول والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويمكن أيضا أن يستدل بالآية من جهة أخرى على الترجمة فجور الخوارج في هذه الآية تحديدا حيث أنزلوها في غير منازلها واستعملوا هذه الآية في تكثير المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فجر الخوارج بهذه الآية وبهذا الموضع من القرآن الكريم وأنزلوه في غير مواضعه وجعلوها في المسلمين كفروا بها أهل الإسلام ومن من كفروا بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومبشر بالجنة بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ونزل عليه الخوارج هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهذا فجور بالقرآن ولهذا نقل رحمه الله فيما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عن الخوارج انهم انطلقوا الى ايات نزلت في الكفار فجعلوها في جعلوها على المؤمنين فجعلوها على المؤمنين ثم اورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عداب أليم قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هذا نوع أيضا من الفجور بالقرآن نوعا من الفجور بالقرآن أن يكتم الإنسان ما أنزل الله من الكتاب من أجل آآ آآ أن يأكل ثمنا قليلا أو يأكل شيئا قليلا من المال مقابلة هذا الكتمن لكلام الله سبحانه وتعالى وهذا شأن علماء الضلال وإمة الباطل في تزيين الباطل عندما تكون آية من القرآن تعارض باطلهم عندما تكون آية تعارض باطلهم أو تصادم ضللتهم ماذا يصنعون بهذه الآية يكتمونها ويخفونها ولا يبينونها التوراة او اليهود صنيعهم في التورات كان من هذا القبيل يخفون ما في التورات من حجج تصادم عقائدهم ولما نزل قول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فتلوها في قصة الرجل ان كنتم صادقين جاءوا بالتوراة واحدهم مضعه اصبعه على آية الرجل يخفيها هذا هذا كتمان كتمان لما أنزل الله سبحانه وتعالى في مقابل اتباع الأهواء والضلالات والباطن فهذا أيضا من الفجور نوع من الفجور بالقرآن الكريم أن يكون الشخص يعرف الآيات ويعرف الحجج فلا يستدل بها ويكتمها ويخفيها ثم يستدل بعقله أو برأيه أو بفلسفته أو بأهوائه أو غير ذلك من الأمور التي اتخذها الناس استدلالات وحججا لهم عندما يستدلون أو يحتجون فهذه ثلاث آيات أوردها رحمه الله تعالى في بيان إثم من فجر بالقرآن الكريم نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقلون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها يعني لم يقل يخرج من هذه الأمة وإنما قال يخرج في هذه الأمة وهذا من دقة الرواة في نقل ألفاظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقل دقيق لأحاديث الرسول ولأن هذه الحروف فيه ومن المعاني تتغير معها المعاني تتغير فكانوا يحف يحفظون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بالحروف ويدقكون حتى بالحروف التي سمعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال ولم يقل منها أي إنما قال يخرج في هذه الأمة يخرج في هذه الأمة وهذا فيه تنبيه إلى أن هؤلاء في أبعد ما يكون عن الأمة وعن مسلك الأمة وعن هدي الأمة وأن أقوام يخرجون في هذه الأمة يمرقون من الدين كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم أي أنهم يصلون, يصلون. يصلون الفرائض ويصلون النوافل ويقومون الليل يصلون ليسوا تاركين للصلاة وإنما يصلون ويكثرون من الذكر ويكثرون من تلاوة القرآن حتى جاء في بعض الأحاديث قال تحفرون قراءتكم مع قراءتهم من كثرة قراءتهم للقرآن ومنهم من يحفظ القرآن يحفظه كاملا يحمله في صدره يحفظه حفظا متقنا لكنهم يفجرون بالقرأ قوم من الدين كما تمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومن يطالع تاريخ الخوارج الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث كثيرا بلغت مبلغ التواتر عنه صلى الله عليه وسلم يرى تاريخا عجبا يعني يوناس في جد في العبادة و القيام والصلاة وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن والكثير من ذكر الله سبحانه وتعالى لكن قلوبهم زائغة قلوبهم زائغة وفي في في ضلال وفي غواية وفي بعد عن هدايات القرآن الكريم ينطلقون في تعاملاتهم من أهوائهم يعني خذ مثلا على ذلك عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب عز الرحمن بن ملجم من يكون هذا في ترجمته في ترجمته في تاريخ الإسلام للدهبي رحمه الله ذكر شيئا عجب من عناية بالقرآن وأنه أخذ القرآن عن معاذ بن جبل أخذ القرآن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان يسكن في مصر وكتب عمر بن الخطاب لما علمه عنه من عناية بالقرآن كتب إلى والي مصر عمر بن العاص كتب إليه عمر أن يقربه من المسجد أن يقربه من المسجد ليستريد الناس من إتقانه للقرأة ثم في خلافة علي يأتي ويأتمر مع ثلاثة ويجتمعون عند الكعبة عند بيت الله في اجتماعهم ذلك على القضاء على أضل أهل الأرض أو أضل من على أهل الأرض وتلخص لهم أن أشد الناس ضلالا على وجه الأرض في ذلك الوقت ثلاثة يحتاجون إلى قتل وكل هذه المدارسة عند الكعبة عند بيت الله تلخص لهم أن أضل من على وجه الأرض وعلى أشد ما يكون حاجة إلى أن يقتلوا ثلاثة منهم علي بن بي طالب عمر بن العاص معاوي بن بي سفيان صحابة من خيار الصحابة وأخيرهم علي رضي الله عنه وفي زمانه كان خير من على وجه الأرض في زمانه بعد وفاة عثمان وكان خير من على وجه الأرض رضي الله عنه أرضه اعتبروه أظل من على وجه الأرض قال عبد الرحمن بن ملجم انا اكفيكم عليه واحدهم قال انا اكفيكم معايا والثالث عمر بن عاص وتواعدوا ان يتمموا مهمتهم في ساعة واحدة وقت الخروج للصلاة الفجر من يوم السابع عشر من شهر رمضان من شهر رمضان المبارك فانظر التأمر في اشرف الامكرة وتنفيذ المؤامرة في اشرف الاوقات التآمر في أشرف الأمكنة عند الكعبة وتنفيذ المؤامرة في أشرف الأوقات في شهر رمضان ورجل أيضا يحفظ القرآن ويعلم القرآن ثم ينطلق وهذا مثال للفجور والعياذ بالله بالقرآن الكريم ثم يعمد إلى سيفه ويضعه في السم شهرا كاملا يضعه في السم شهرا كاملا ثم يترصد لعلي رضي الله عنه وقد خرج من بيته وقت صلاة الفجر وكان ينادي رضي الله عنه وارضاه الصلاة الصلاة يوقض الناس الخليفة رضي الله عنه وارضاه ينادي الصلاة الصلاة فضربه على هامته بسيفه فسال الدم على وجهه رضي الله عنه وارضاه وبقي يومين او ثلاثة ثم توفي على إثر تلك الضربة من عبد الرحمن بن ملجة من عبد الرحمن ابن ملجم فهذا عبد الرحمن ابن ملجم هذه حاله مع القرآن يحفظ القرآن وكان يعلم القرآن وطلب أن يقرب بيت من القرآن من المسجد حتى يعلم الناس القرآن لكن مرة معنا في الحديث قريبا إن من اجلال الله كرام ذي الشيبة للمسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه هذا مثال من أوضح الأمثلة على الغلو في القرآن والفجور بالقرآن ثم تجد هؤلاء يأتون إلى آيات مثل ما قال علي عم بن عمر رضي الله عنه يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين بل يجعلونها في خيار المؤمنين مثل ما جعلوها في علي رضي الله عنه وخيار الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم اي حظهم من القرآن تلاوه حظهم من القرآن تلاوه يعني لا يجاوز حناجره نصيبا في القرآن هو ما يكون في الحنجرة من تلاوه وصوت وقراءه هذا حظهم من لكن حقائق القرآن معاني القرآن الايمان بهدايات القرآن العمل بالقرآن هم من ابعد ما يكونون عنه فحظوا من القرآن في الحنجرة فقط كلاوة وترتيل واكثر من قراءات القرآن فحظوا من القرآن لا يجاوز الحنجرة قال يقرؤون الكرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم هذا قدر او النصيب الذي عندهم من القرآن هو في الحنجرة فقط هل في قلوب من هدايات القرآن هل في أعمالهم وسنوكهم من هداية الوقرآن حظا من القرآن هو ما لا يتجاوز أو ما لا يجاوز الحناجر والحلوق قال يمرقون من الدين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل عجيب جدا لمروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى عندهم من الدين شيء يعني ضرب مثل عجيب يبين مروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى عندهم من الدين شيء. قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية مروق السهم من الرمية قال فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمره في فوقه هل علق به من الدم شيء. هذا مثل يبين مروق هؤلاء من الدين يبين مروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى من منه عندهم شيء مثل لو ان شخصا قويا في رمي النبل قوي جدا ونبله حاد ثم يرمي السهم بقوة شديدة فيخترق الرمية مثل ارناب او غزال او نحوه فيخترق الرمية فيمر بالفرث ويمر بالدم من داخل الرمية ويخرج من الجهة الاخرى من سرعته سرعة السهم ثم تنطلق ويذهب إلى السهم صاحب, صاحب السهم يذهب إلى السهم وينظر هل أصابه شيء منها فيراه ما, ما, ما, ما, ما أصابه شيء مع أنه اخترقها اخترق الرمية وخرج من ولهذا جاء في بعض الحديث قال سبق الفرث والدم سبق الفرث والدم يعني لم يعلق به شيء لم يعلق به شيء فهذا ال الذي يخرج السهم وقد اخترق الرمية من جهة وخرج من جهة أخرى وينظر صاحبه ويجده كما دخل ليس فيه شيء ليس فيه شيء وهؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سبحان الله مثل عجيب يصف فيه عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء انتبه هؤلاء الذين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وصفهم بأنهم يصلون وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن وصفا بأنهم يذكرون الله بل قال للصحابة تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية و و ويدقق عليه الصلاة والسلام في المثل يقول يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر إلى, نص إلى نص نصله إلى رصافه إلى نصله إلى رصافه النصل بفتح النون حديدة السهم النصل حديدة السهم والرصاف بكسر الراء مدخل النصل من السهم والفوق بضم الفاء الحز الذي يجعل فيه الوتر الشاهد ان صاحب السهم او النبل الذي رمى يتفقد في كل مواضعه وفي كل اجزاءه هل علق به شيء من الرمية او لا قال هل علق به من الدم شيء يجده لم يعلق به شيء لم يعلق به شيء فهؤلاء مثلهم في مروقهم من الدين مثل السهم الذي يحترق الرمية من غزال او ارنب او طير او غير ذلك ويخرج من الجهة الاخرى ولم يعلق به منه شيء واؤلائك يخرجون من الدين ولا يبقى عندهم منه شيء والعياذ بالله قال في رواية يقرؤون القرآن رطبا يقرؤون القرآن رطباً ما معні رطباً يقرؤون القرآن رطباً يعني ان السينتهم دائمة دائمة في قراءة القرآن يقول الحديث قال لا نزال لسانك رطباً من ذكر الله يعني السينتهم ما تتوقف باستمرار يقرؤون القرآن الكريم باستمرار يقرؤون القرآن الكريم باستمرار يقرؤون القرآن عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي ما يبعد أنه تلك الليلة التي قتل فيها علي كان يتهجت في الليل ويقرأ قرآن ويذكر الله لكن فكره وعقله ومسلكه ومنهجه في غاية الحراف القرآن في واد وهو في واد آخر فمثل هذه المعاني حقيقة يحتاج الإنسان أن يتنبه ولا يغتر إذا حفظ سيء من آيات القرآن وحفظ القرآن كاملا لا يغتر بفهمه أو بآرائه أو نحو ذلك بل يتنبه ويحذر أشد الحذر من أن يكون حالا من حال هؤلاء الذين يفترون بالقرآن الكريم ولهذا إذا سلك الإنسان في, في في القرآن غير هدي الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان به وتحكيمه وفهمه والانطلاق من هداياته وعدم اتباع الأهواء وما تمليه النفوس إذا سلم من ذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يهدى بهدايات القرآن قال وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا يقرؤون القرآن رطبا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل علق به من الدم شيء قال العلماء مقصوده عليه الصلاة والسلام بهذا التمثيل أن الطائفة التي خرجت من الدين ولم, يتع ولم يتعلق بها منه شيء حالهم كحال هذا السهم الذي خرج من الرمية ولم يتعلق به منها شيء ثم أورد شيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله تعالى الاثر الذي عن ابن عمر قال وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق يراهم شرار الخلق وقال انهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المؤمنين آيات عديدة في القرآن هي في الكفار وليست في أهل الإيمان فجعلوها على في المؤمنين وكفروا بها أهل الإسلام وكفروا بها أهل الإسلام ولهذا نظائر أو أمثلة الكثيرة مضى الإشارة إلى شيء منها قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين والمصنف الإيمان المجدد شيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله يورد ذلك ليحذر من طريقة الخوارج وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يحذر من طريقة الخوارج على طريقة أيمة السلف العلماء الراسخين بالآيات والحجج والبينات ومع ذلك لم يسلم من خصوم وأعداء رموه بذلك عياذا بالله والتهموه بذلك عياذا بالله وهو من أسد ما يكون نصحا للأمة وحرصا عليها وتحذيرا من مسالك الخوارج وها هو رحمه الله تعالى في كتاب فضائي القرآن يحذر من مسلك الخوارج ويعدهم بما نقله من آثار ممن يفجرون بالقرآن ومن شرار الخلق وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم ينزلون الآيات التي في الكفار على المسلمين إلى غير ذلك من أوصافي الخوارج وللتربذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بالإجامل من النار. هذا أيضا مثال مثل ما ذكرنا في الآية المتقدمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ففي معنى هذه الآية هذا الحديث من سئل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتم ولو بكتمه عن المستحق له عن المستحق له المحتاج إليه الحريص على آآ آآ آآ الانتفاع به الجمه الله يوم قيامه بلجام من نار الجمه يوم قيامه بلجام من نار يعني اللجام ليس فاللجم المعروفة في الدنيا التي توضع في الدواب من جلد أو من حبال أو غير ذلك وإنما لجام النار من نار يلجم بلجام من نار يوم القيامة جزاء وثاقة لأنه كتم العلم عن مستحقه والآية والحديث هو نظير ما جاء في الآية المتقدمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب نعم قال رحمه الله تعالى باب إثم من راية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 ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باذ إثم من راية بالقرآن راية من الرياء والمراءات بالقرآن أي رائي بالقرآن بمعنى أنه يقرأ القرآن ويرتله ويحسن مثلا في ترفيله لا لشيء إلا للمرآت حتى يثني عليه الناس ويندحى الناس ويقال قارئ أو متكن أو مجود أو حافظ أو ماهر إلى غير ذلك هذه المرآت بالقرآن يعني يقرأ القرآن ويجود القرآن ويتكن القرآن من أجل الناس وثنائهم ومدحهم وإعجابهم ونحو ذلك هذه المرآت بالقرآن فيه المرآت بالقرآن الكريم وفي الحديث مراء رأى الله به يعني يفضح يوم القيامة سبحانه وتعالى فضيحة عظيمة على رؤوس الأشهاد مثل ما يأتي مبينا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وتعالى فقراءة القرآن والمهارة به وترتيله وتجويده وإتقانه به بقراءته كل هذه قرب وعبادات يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة وأن تكون في جملة ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا أن يتلو القرآن أو يرتل القرآن أو أن يحرص على المهارة بالقرآن ليثني لي عليه المثنون ويمدحه المادحون ثم كما جاء في الحديث وقد سبق أن مر معنا يقال للمرائي يوم القيامة إذهب لمن كنت ترأي لأجلهم هل تجد عندهم من الأجل شيئا؟ يوم القيامة يقال لذي فيما كنت ترائي من لأجلهم تصور لو أن شخص مهر بالقرآن وجود القرآن ورتّى القرآن والناس من حوله يرأي لهم ويمدحونه ويثنون عليه إلى غير ذلك ثم يأتي يوم القيامة ويقال إذهب لمن كنت ترأي من أجلهم هل تجد عندهم من أجل شيئا؟ هل إذا ذهب إليهم هل تتصورون يعطونه حسنة أولئك الذين من حوله ويصوتون له ويمدحونه ويثنون عليه هل يعطونه شيء من الحسنات هل يتحملون عنه إثما من آثامه أو خطيئة من خطيئاته والأمر كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه كل نفسه فما أعظم حسرة وندامة وخزية من قرأ القرآن ومهرة القرآن ليقال قارئ أو ليقال حافظ أو ليقال مجود أو يقال مرتل أو غير ذلك أورد رحمه الله حديثا في الباب عظيم جدا في الزجر من الرياء بالقرآن ومع التخويث من ذلك وحديث حقيقة في من البيان وهول الأمر وعظم الخطب لمن كانت هذه حاله مما يجعل القلوب فعلا تخاف وتهاد من أن تقع في شيئا من ذلك قال عن أبي هريرة والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل ذكر ثلاثة رجل استشهد يعني قتل في ساحة القتال استشهد فأتي به قوله استشهد أي قتل فيما يراه الناس شهيدا و... ومات فيما يراه الناس شهيدا قال استشهد فأتي به فعرفه نعمة عرفه نعمة نعمت عليك بكذا وبكذا وبكذا فعرفها عرف نعمة الله عليك أعطيتك القوة في الجسم والصحة والخيل الذي تركبه لتقاتل في سبيل الله عرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قاتلت فيك عطيتني قوة وجسم وخيل وإلى آخرة فاستعملت هذه النعمة في المقاتلة فيك أي إخلاصا لك متقربا بهذا القتال لك حتى أي قتلت في سبيلك قال الله سبحانه وتعالى كذبت كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل يعني هذا الذي كنت تطلبه قيل في الدنيا قيل فلان جري أو ما أجرأه وما أعظم إقدامه لا يخاف لوم تلائم قيل ذلك عنك في الدنيا ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار هذا الذي ألقي في النار قتل في ساحة القتال وقد يكون في, في ذلك القتال قتل عددا من الكفار أعداء دين الله إلى أن قتل ثم يؤتى به يوم قيامه ويسحب إلى أن يلقى في النار عيادا بالله من ذلك الثاني قال رجل تعلم العلم وعلمه تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن تعلم العلم أمضى وقتا طويلا من عمره يتعلم يلازم العلماء ويحفظ المتون ويقرأ العلم ويتذاكر العلم ويجالس أهل العلم ويحصل العلم تعلم العلم ثم انتقل إلى مرحلة أخرى بعد ذلك جلس يعلم العلم الذي تعلمه وأخذ يجتمع عندهم الطلاب يعلمهم العلم وأيضا قرأ القرآن قرأ القرآن له عناية بالقرآن الكريم قال فيؤتى فأتي به فعرفه نعمة عرفه نعمة فعرفها عرف نعمة الله عليه قال فما عملت فيها هذا العلم الذي يسرته لك والتعلم والحفظ إلى آخرة ماذا عملت فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن لاحظ المجاهد يقول فيك وهذا يقول فيك لأنهم الكل يدرك أن النجات في يوم القيامة بالإخلاص وحده النجاة بالإخلاص ولهذا كلهم يقولون فيك لأن لا ينجو أحد في ذلك اليوم إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى قال وقرأت فيك القرآن قال كذبت كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى أرقئ في النار حتى أرقئ في النار أي أنه عمل ذلك العمل عمل ذلك العمل تعلم وعلم وحفظ من أجل أن يقال قارئ وعالم وحافظ وفقيه ومتقن إلى غير ذلك من الألقاب هي مقصده وهي بغيته عندما تعلم وعلم وحفظ إلى غير ذلك فكانت النتيجة يسحث النار من هو هذا الذي يسحف النار ويكون أول من يقضى عليهم يوم القيامة رجل أمضى أوقات طويلة في حرق العلم ومجالس العلم ثم أمضى وقتا طويلا في تعليم الناس وأمضى وقتا طويلا مع القرآن وإتقانه والمهارة فيه ثم النتيجة يوم القيامة في النار من أجل ماذا؟ الرياء والعياذ بالله الرياء محبط للأعمال مبطل لها موجب لدخول النار ثم ذكر الثالث قال عليه الصلاة والسلام رجل وسع الله عليه واعطاه من أصناف المال كله اعطاه من اصناف المال كله يعني اعطاه القصور اعطاه الزراعه اعطاه التجارة اعطاه اصناف المال اصناف المال كله قال فاتيبه فعرفه نعمه فعرفها عرفه نعم وفعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك انتبه لكلمة لك أولئك قالوا فيك وهذا يقول لك لأن المدار يعلمون أن المدار كل على الإخلاص لك وفيك ومن أجلك هذا الذي عليه مدار النجاة يوم القيامة قال لك قال كذبت كذبت يعني في قولك لك مثل ما كذب أولئك في قول فيك نعم هم أنفقوا تعلموا قاتلوا نعم لكن قولك كذبت أي في قولك فيك وقولك لك هذا لم يحصل وإنما أنفقت من, من أجل أن يقال منفق قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ليقال هو منفق يقال هو كريم يقال سخي فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقيه في النار فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في بيان إثم من رأى بالقرآن من المرآة أي جود ورتل وأتقن وحفظ ومهر في القرآن من أجل أن يقال قارئ من أجل أن يقال حافظ من اجل أن يقال متكن من أجل أن يقال مجود إلى غير ذلك من الكلمات التي كان يجود القرآن من أجلها ونعم تقال في الدنيا له ويسمعها مرارا ويسمعها كثيرا وتمر على سمع كثيرا لكنه يأتي يوم القيامة وتكون النتيجة أن يسحب في نار جهنم اللهم يا ربنا يا من بيده القلوب ويا من بيده أزمة الأمور نسألك أن تمنحنا جميعنا الأخلاص اللهم مُنَّ علينا بالأخلاص اللهم اجعلنا من أهل الأخلاص اللهم اعذنا يا ربنا من اخلاص والنفاق والشقاق وسيئ الأخلاق اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم اجعل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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصلاة ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين كان ذكر لي احد الاخوة من المعتكفين في المسجد النبوي انه وقف على كتاب ورأى مجموعة منه ويسأل عن هذا الكتاب ويرغب في تقديم نصيحة حول هذا الكتاب هل يصلح ان يقرأ وهل هو كتاب صالح ومناسب والأذكار او الأدعية التي فيه صحيحة موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أم هو بخلاف ذلك فيه أحاديث لا تصح وأدعية لا تصح فرغب أن يكون نصيحة حول هذا الكتاب لأنه رأاه بأيدي بعض الناس فرغب أن تكون نصيحة حول هذا الكتاب وهو كتاب المعروف بدلائل الخيرات كتاب دلائل الخيرات في الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم معاشر الإخوة الكرام أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجد علم عليه الصلاة والسلام الأمة كيف تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا المأثور وعملوا به ولم يتكلفوا غيره فبعض الناس لم يقنعه المأثور فبدأ يتكلف أشياء لا أصل لها ولا أساس ومن ذلك هذا الكتاب دلاء الخيرات قد نبه العلماء رحمهم رحمه الله أن فيه صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل لها ولا أساس بل فيه مخالفات بل فيه ألفاظ منكرة لا يليق بمسلم أن يقولها اصلا فضلا عن أن يجعلها في جملة صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع اجتمل على جملة من المنكرات والمخالفات والألفاظ الغير لائقة وأيضا اجتمل على أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام فوجب على كل مسلم في أدعيته وفي صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرص على المأثور الماء الوارد ويتجنب مثل هذه الأشياء المتكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطانه والوالد الكريم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله له رسالة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيها فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا أورد فيها كتب التي كتب أهل العلم ومن أجودها كتاب جلاء الأفهام للإمام بن قيم رحمه الله في الصلاة والسلام على خير و أورد الصيغ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه ثم عقد فصلا في التنبيه على كتاب ذلائل الخيرات فنقرأ ما كتبه حفظه الله بمناسبة سؤال السائل ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع قال فضيلة الشيخ عبد المحسد بن حمد العباد البجر حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها قال ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائر وكيفيات وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان كتاب دلائر الخيرات للجزولي المتوفى سنه 54 و800 وقد شاع وانتشر في كثير من أبطال الأرض قال عنه صاحب كشف الظنون دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام أوله الحمد لله الذي هدانا للإيمان إلى آخره للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزوري السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول صاحب كشف الضنون يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب أقول ولم يكن اقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على اساس يعتمد عليه وانما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض والامر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني قال في اثناء رده على التجان فان الناس مولعة بحب الطارئ ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه وكثير منها لم يثبت له سند صحيح ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها وما ذلك إلا للولوع بالطارئ وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة والدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله كيف نصلي عليك يا رسول الله فقال قولوا كذا وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اقول لما عدل الى صلاة لم يلد فيها حديث صحيح بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر انتهى ولا شك ان ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادر وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه فقال في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصار بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده وكتاب دلائل الخيرات قد اجتمل على الغث والسمين وشيب فيه الجائز بالممنوع وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان كيفيات مبتدعة في كتاب دلائر الخيرات وحسبي هنا ان اشير الى بعض الامثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم اتبع, ب... ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الاحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطف بها فمن الكيثيات الوالدة فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء هل, هل مثل هذا يقال في حق الله؟ صلي عليه حتى لا يبقى من رحمة شيء الله يقول رحمتي وسعت كل شيء وهذا يقول صلي عليه حتى لا يبقى من الرحمة شيء لا يبقى شيء من رحمة الله ليش الكلام هذا هذا ما يقال ومن يقول ذلك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره. كيف يقال حتى لا يبقى من رحمة شيء والله رحمته وسعت كل شيء لا يزال لم يزل ولا يزال رحمن الرحيم سبحانه وتعالى نعم فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل لأن هذه الأفعال لا تنتهي وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وقال الجزولي في صفحة الواحدة والسبعين اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود سوفا كلاما يعني متناهي في الخطأ والاغرار في الغلو نعم وقال في صفحة 64 اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار هذا كله من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام نعم فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه البخاري في صحيحه وقال الجزولي في صفحة 144 وفي صفحة 145 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وصرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم هذا الآن يقال في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن بينها يقول ونفعت التمائم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا الله له وهذا يجعل نفع التميمة في جملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة ما سبق هو بيان ألفاظ باطلة ومخالفات في الصلوات التي في دلاء الخيرات الآن نماذج من الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها وذلك على سبيل التمثيل للحصر قال في الصفحة الخامسة عشرة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة تعظيما لحقه خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيه فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وساقه من كذبه ليبين فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه لم يقنع بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحد صلى الله عليه بها عشرة نعم وقال في الصفحة الثالثة عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى ذر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان بفلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلنا عليه ويخلق ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة ويكتب الله له ثواب ذلك كله هذا الآن في دلال الخيرات هذا الحديث الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في دلائل الخيرات ومن ال الأشياء التي تعرف يعرف بها الكذب مثل ما رأينا الركعة والمكارة والألفاظ ال الواضحة في نكارتها التي لا يقولها أجهل الناس فضلا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيث قال والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة عليها ظلمة وركاكة مثل ما رأينا في هذا الحديث نعم ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها مجازفات باردة مثل ما قال سبعين ألف, سبعين الف, سبعين الف ريشة في كل ريشة سبعين ألف وجه وفي الوجه سبعين الفم وفي الفم الى اخر هذه مجازفات نعم. ثم ضرب لذلك بعض الامثلة ثم قال فصل ونحن ننبه على امور كلية يعرف بها كون الحديث موضوع فمنها اجتماله على امثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا كقوله في الحديث المكذوب من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن فعل كذا وكذا عطي في الجنة سبعين ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف حوراء وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين إما أن يكون في غاية, في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه على كل هذه خلاصة حول كتاب دلاء الأخيرات ومع ما في هذا الكتاب من ألفاظ منكرة وكلمات باطلة والصلوات محدثة وأيضا ما فيه من أحاديث مكذوبة ومفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بعض الناس يبتل بمثل هذا الكتاب إما قراءة له أو ترويجا له بين الناس والواجب الحذر من مثل هذا الكتب وأن يشتغل بالصحيح عن السقيم وبالثابت عن غيره ونسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين في كل مكان وأن يهديهم إليه سراطا مستقيمة وأن يوفقنا للزوم السنة ومجانبة البدعة وأن يوفقنا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من عباده ونسك الختام الصلاة والسلام على